حصرياً على موقع دي جي كيما دكتور. ما اخترناش في أذني. عن صعب عن خناني رد على سؤالي حتى خذ الوقت مكاني ولا عيشنا على فكرة. يوو أمجاد الجوكر. أنا الحاسة تدفعني يا من بعد اللي غدر قررت اوقف حب شويه واتعامل مع كله مرايه اللي عيني منك هتشوفه عينك انت كمان هتشوفه اللي كان لي في ظروفه من في شتة لقيته معايا قلبي الابيض منكم سوت على الألم والجرح تعود لولا محتكه صدفه بحول وامشي في شارع ثاني غير ومش ناقص مرهمه وانفا ده الواحد متأخر. بيش ده ممش عالدواب يلا كله يشوفلو بديلو لو شافوني ضعيف ياكلوني لو شافوني اوي هيساسوني حب ضغطة هيحترموني للبشر تحافزها كويس عيش اسد عشان انت فغامة مليانات عالب و اديامة لا حب ولا صحبه لا قرابة لا ولا صحبه رياض واحد بس مالوش تاني خمسة خمسة على الامريكان اسكندراني ولا كني ولا ماني اسيت من يا امريكا افتح اقل القلب حديد حدد لك مالوش تحديد شهاد خالد ابن الوليد رياض مبيهبش بيبش العرين مش فبر انا طب طب قعدن زعلت مني اتفضل ولا فيا ما لو هحكي سما بس سكت وما شايف حالي هايره راقص بناقص منه, منه مش اترنوا مهما هتمرهم وتحنوا العتاب للشخص الغالي وانتو ما فيكوش حد يا بنت يدفع في رجولته انتوا ناس معروفه على ايه كلكم اهمك ومصالحكو سهل عاد وانا اتعلم رغم برضو انتقلم ولا باينت ولا اتكلمت نوعي تب مش عايزة صالحكو لو جعدت فتح في حوارنا ردي قولي نصب وقدرنا الفراق هو اللي اختارنا احنا ما نتقلم نتقلب عايقه اللي تبعتيني وقت ما انا عايزك سيبتيني فيا كل اللي مكفيني سلي بالك انت وحشتيني رخمه برضو النكازتيني يا عملا منك لستيني انت فاكرا لك انك مكرا حايف اعرف حد خنقاني وبصراحة ارد على سؤاني حد تخد دلوقتي مكاني ولا عيشة معاي عالذكره اخزمت ادل على قد الايدة لغ القرب ملاش مواعيد يا صاحبي خالد ابن الوليد اصغر مفي على قدام جايي سيت زول الوحش رياض الامريكاني بيسد قصار جيش وبيحطه على كتاير رسالته دي الايها متغاس فارزته بصمعته ألباس سيبش هيبها كل الناس مثل الحمود يا بودان من البصل يا من حزاري احصرت عادي يوم الاباني كده زي ما بقولك اجباري ابطال يا مقصدة بتترمع عاد الكارح كريم البحار مصدق يا نونو سري على موكرا صاحب اشهر